قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتيكم من هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل التي انعمت عليكم وانفوا بعهد اوفي بعهدكم وايا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 الذين يظنون أنهم ملاكون ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين